إِنَّ فإن اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا مِنَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ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 فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الصَّائِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ أَتَخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا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 فبيننا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا اغلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يطمئنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيمة وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوا وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من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 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وآرون وسليمان وآتينا داود زبورا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 انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح من وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنو بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتم خير لكم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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ اسْتَكْفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ وَلَا يَجْدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على المصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق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 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجرهن إذا آتيتمهن أجرهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان وَمَن يَكْفُر بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَاعِفِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ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 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم من نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا تعدلوا وأقرب هو اقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أي يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أي يبسطوا إليكم أيديهم، فكف أيديهم عنكم واتقوا الله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 لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ ولئد خل أنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك بينكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية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 يُبْجِنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ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 يا قوم ذكرون نعمة الله عليكم اذ جَعَلَ فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا واتاكم وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يأتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وَلَا ترتدوا على أدباركم فتقربوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قَوْمًا جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرج منها فَإِذَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهُمْ دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ